عباد الله ولازلتم معي في زيادة لا تملون حتى أمل وللحديث تمام ونافلة لا تنقطع ثمرته عنكم عباد الله وأما العشرية الأولى فمن كتاب الله قولها قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فوى عجبا أيها الإنسان باع كل شيء واتقر في كل شيء حتى الكلمة حتى الكلمة صارت مصدر الاسترزاق يتكسب بها وفي تاريخ الشعراء ما تعلم أليس الكاذب الأول الذي قال لملك ظلوم غشوم شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار فكأنما أنت النبي محمد وأنصارك الأنصار ولذا لا عجب أن يقول الله فيهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون أرأيت كذبا كهذا الكذب فاحكم فأنت الواحد القهار ولم يرضى إلا أن يشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليجمع له كمال التشبيه في الله المطلق ولكمال التشبيه في البشر فيقول له فكأنما أنت النبي محمد وأنصارك الأنصار والصحافة وهي أخت الشعر الكبرى وما أدراك من الصحافة ورحم الله أياما كانت تعد مهنة وضيعة وفي طلاق شهير في المحاكم الشرعية طلاق علي يوسف الصحفي من ابنة الشيخ السادات ان كان شيخا للازهر فنكحها على غير رغبة من ابيها وقبول فلما نكحها وتزوجها رفع ابوها الامر الى القضاء فأفت القضاء الشرعي بفسخ النكاح لماذا قالوا لانعدام الكفاءة بين ابنة لشيخ الازهر ورجل يعمل بمهنة وضيعة تسمى ماذا صحافة ألسنا كنا قديما نقول دا قرنالقي هكذا نقولها التي يريدون لها اليوم أن تكون سلطة رابعة الكذب أصبح سلطة والشيخ جميل غازي يضرب لها مثالا هو أوقع في نفسه يقول مثل الصحافة كمثل صحف جاء رئيس التحرير يقول له باقي ربع عمود في الصفحة الأولى قال له اكتب روما تحرقت روح فعاد إليه يقول دحنا وجدنا ربع عمود في الصفحة الرابعة قال له كذب الخبر ونحن ضائعون ما بين رومة حريت وكذب الخبر شوف حتى اتهمنا أكابر القوم بكلمة ماذا صحفي ولقد خبرتهم حتى الصحافة الدينية يومما كنت في بعض المكتبات وإذا ببعض الشباب الأمريكي جالس دخل صحفي قال يا مرحبا فلان أهلا وسهلا ثم من هؤلاء قلت أمريكان فهذا فلان وهذا فلان فجلس وخرج أوراقه اسمك وسنك وكذا ثم كتب وسود ورقات في عشر دقائق فخرجت علينا جريدة تقول قريدت كذا تحاول المسلمين في أمريكا أمريكا ولاية الشرابية دي والليل ما علمنا الشربية ولاية من ولايات أمريكا ووقائع القصة كلها في ماذا؟ في زقاق من أزقة الشربية فصار الزقاق الشرباوي هذا ولاية أمريكية حتى الصحافة الدينية وتجعلون رزقكم أنكم ايه تكذبون هذه الآية الأولى أما الآية الثانية تقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدلوا قولا وما بدلوا زادوا حرفا. الله قال حطة فجعلوها ماذا حنطة فماذا كان فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء كلمة نزل بها عذاب الله من السماء أن بدلوا فيها ماذا حرفة أن بدلوا فيها حرفة وعندنا من هذا يقول الله له مستوى على العرش الرحمن استوى على العرش فجعلوها ماذا استولى وما أشد الكذب الله يستولي وصدق فيهم قول الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله قال وكانوا أغبيا لأنهم رموا ربهم بماذا بالغصب لأن المستولي ماذا غاصب أي استولي الإنسان على ما يملك إذا لم يكن يملك وصار غاصبا وملكه غصب هكذا يقولون في ربهم ولا يتقول استوى انتهى الموضوع فلماذا يضيع معناها في بيت شعر لشاعر كذاب أو غير معجه أو معلوم مجهول قال استوى بشر على العراق فقالوا استولى بشر تشبهون الله ببشر تشبهون الله ببشر والله ليس كمثله ماذا شيء شوف يقول الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الكلمة الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أتين مالا ويه وولدا ماذا فعلت كلمة اطلع الغير ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد ونرسه ما يقول هذه الكلمة لا حساب خاص غير حساب الكفر أيها العاص بن وائل لأن الله قال سنكتب ماذا ها؟ ما يقول يبقى الحساب على هذه كلمة ونرسه ماذا ما يقول لماذا لأنه تكلم بغيب بغيب قال فيه قال فيه كما أخبر رب العالمين لو تين مالا وولدا فقال ونرسه ما يقول ونمد له من العذاب مدى كلمة سيأتي بها فرضا لا يشفع له أحد عند الله ونرسه ما يقول ويأتينا ماذا فرض لا تنقطع الشفاعات وهذه كلمة سالسة الآية الرابعة عباد الله تقول استلقونه بماذا بآل سنتكم. وتقولون يا رب ما علمنا أحدا يتكلم من زناي صحيح وتقولون بماذا لماذا يقول بأفواهكم وكل أحد يتكلم بماذا من فمه إن هنا لعبرة أن هذه الكلمة لم تدخل ماذا العقول ولذا تلقوناه بألسنتكم وماذا مجرد أن تلقاها بلسانها ألقاها بماذا بفمه من غير أن تدخل ماذا عقلها فليكن عقلك مصدر ماذا الكلمة والنطق ولذا قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواهه وما يخرج الكلام إلا من الفم ولكن لماذا قال من أفهم لأنها كلمة لم تعقل الله يكون له ولد الله يكون ثلاثة لا تعقل الله يكون له زوجة ولد كيف وأنتم تنزهون البشر عن الزوجة والولد كما في قصة أبي بكر الباقلاني لما دخل على كبير من كبار النصارى فنظر إلى الرهبان وقال كيف حال الزوجة والولد فقالوا له ما؟ ما لهؤلاء زوج ولا ولد؟ إنا ننزههم عن الزوجة والولد فقال ربك أولى أولى بها ربك أولى شوف كلمة كبرت كلمة زي ما احنا كده في التعبير العامي راجل عيب عيب حد يقول كلمة زي كبرت كلمة تخرج شوف كلمة تخرج يعني كلمة تخرج هذه في لغة لا تطلق إلا على الحياة كان هذه الكلمة لها نصيب من مقر له حيات ولؤم ماذا والحيات وخبث الحيات قال تعالى استلقوناه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بي علم الآية الخامسة وهدوا إلى الطيب من القوم وهدوا إلى صراط الحميد رأيت الكلمة الطيبة كيف ماذا تأخذ بيدك إلى الصراط ماذا المستقيم فأين أنت منها؟ اصنع هدايتك بماذا؟ بالك بالقول الاه بالقول الطيب وضع قدمك بالكلمة الطيبة على الصراط المذا الحميد وانظر كيف قال الله وهدوه هدايا من الله هذه الكلمة شوف ماذا فعلت الكلمة الطيبة لما كادت سقيف أن تكفر وآه لو ارتدت سقيف لكانت كانت مصيبة على من على المسلمين لأنها أشرس قبيلة وأشد قبيلة حسبك أنها آمنت إيه؟ آخر قبيلة فانظر كيف كاءت كلمة لتسل تثبت هذه القلوب على له على الإيمان وتربط عليها فقال لهم بعضهم يا ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة فلا تكونوا أول الناس إيه فرجع عن الردة ورجع السقيف عن الكفر شوف ماذا فعلت كلمة بأمة كانت سباة لأمة وإنقاذا لها من الردة والكفر أما الآية السادسة عباد الله فتقول ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها شو الكلمة الطيبة لا ينقطع نفعها أبدا أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي هكذا الكلمة الطيبة تقولها فثمارها إيه؟ لا تنقذ قال تؤتي أكلها ما شوتي ثمارها لأنه ممكن تكون ثمار لكنها إيه؟ لا تؤكل كم ترى من ثمرة هكذا ناضجة مكتملة فإذا فيها فحنظلة مرة حامضة ولكن قال تؤتي ماذا أكلها عبر بالأكل ولم يعبر بماذا بالثمر أو الرزق إشارة إلى أنها مطعومة هكذا الكلمة الطيبة كأنها فاكهة جميلة في الحلوق اي والله ومن هنا كانوا يحبون رجلا اسمه السكري يشترون جواره من السكري ابو حمزة هذا قيل فيه يوما من الدار ابو حمزة السكري جماعة وحده جماعة عجيبة مصر قال بعضهم دخلت مصر فوجدت فيها ثلاثة عجائب النيل والاهرامات وابا حمزة السكري رجل يساوي ماذا النيل كانوا يبيعون جواره اشترى رجل يوما جوارا بحمزة. قال له البائع تشتري الدار بألفين، وتشتري جوارا بحمزة بألفين. عايز تسكن جنب أبي حمزة. دفع. يدفعون خلوه ماذا؟ خلو رجل أبي حمزة. فمن أبي حمزة كان يلقب بالسكري. لماذا السكري؟ قالوا لحلاوته لسانه لحلاوة لسانه ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشزرة إيه؟ طيبة أصلها إيه؟ ثابت وفرعها في السماء شوف ثابتة ثابتة ثبات الحق فرعها في السماء شامخة ثم ماذا قال تؤتي أكلها كل حين لا ينقطع نفعها ومن هنا قال إن رجل لا ينطق بالكلمة من رضوان الله فيكتب له بها ردوانه إلى قيام السعر شوف لما تكتب كلمة طيبة يكتب لك بأرضوان إلى قيام ماذا؟ إلى قيام الساعة فاعتبر، فاعتبر، وهذه الآية السادسة، الآية السابعة، وإي يقول تسمع لقولهم ولا تعرف أنهم في لحن القول فلا أعدنك الرجل بزخر في القول غرورة وإن من البيان لإيه؟ لسحره وقد قال عمر لا تعتبر تنتنة الرجل. يعني لا يضحك عليكم الرجل بطنطنة وإنما اعتبر الرجل بماذا أنه لا يؤذي مسلما هذا هو الرجل لا يؤذي مسلما هكذا قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه الآية رقم كم السابعة الثامنة آه. لا يكادون يفقهون قولة الآية دي. مع أنهم لا يحسنون ماذا قولا يعدمون بلاغة القول وفصاحة اللسان إلا أنهم كانوا كثير العمل ومن هنا قال العوام عندنا كلمة رائعة يقولون كثير الكلام ها قليل النفع ينعدم نفعه أما هؤلاء فكانوا لا يحسنون كلاما ولا يجيدون تزويق العبارات إلا أنهم قدموا للبشرية عملا أمنيا لم يقدمه أحد في التاريخ وما العمل الأمني؟ هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم على أن تجعل بيننا وبينهم سد؟ وما زالت البشرية تنعم بأمن إلى ساعتنا هذه بهذا السد الرائع الذي إذا انهار انهار ماذا؟ كل شيء وما يحسنون منه من, من زخر في القول ولا يجيدون تزويق العبارات فلا يضحك عليكم أحد بلحن القول وزخر في القول كما أخبر الله وإن يقول تسمع لقولي الآية التاسعة يقول رب العالمين سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم هذه آية الفضيحة أوضاعنا الكلاميين لا خير في ماذا في كثير إلا وإلا استثناء ومعروف أن المستثنى أقل من المستثنى منه بكثير صحيح؟ أقل بماذا؟ بكثير رأيت أكثر كلامنا علينا لا لنا أكثر كلامنا علينا لا لنا فانتبئوا ولذا فالكلام أربعة أخسام قسم خيره أكثر من شري وقسم شره أكثر من خيره وقسم يتكافأ شره مع خيره وقسم لا خير فيه ولا شر لو تأملت لوجدت ليس ينفعك إلا ماذا؟ من هذه الربعية إلا قسم إيه؟ واحد الذي يعظم خيره على ماذا على شرسي. لا خير في كثير من نجواه هذه لا يدعوك إلى أن تطبق لسانك أن تطبق شفتيك على لسانك أما الآية العاشرة فيقول فيها رب العالمين سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب الله. والعمل الصالح طب ليه عطف العمل الصالح على الكلم الطيب كأن العمل الصالح ما هو إلا سمرت الله أحسن منطقك يحسن ماذا عملك وما ساء كلامك إلا ساء فعلك ومن هنا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل لماذا هذا العطف كأن العمل الصالح من سمرت الله الكلم الطيب ويشوف يا صعد يأخذ طريقه إلى السماء ليس دونه سدم ولا حجج فتكتب عند الله وآه لو رفعت لك كلمة ماذا طيبة عند ربك فكتبتنا قل لا إله إلا الله أما العشر الثانية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ياتيني أحدكم الحن بالحجة من غيره فأقطع له فإنما أقطع له قطعة من الليه شوف الكلمة ماذا فعل بها الناس اقتطعوا بها ماذا الحقوق اقتطعوا بها ماذا الحقوق وذهبت الحقوق واصبح المجتمع ظالما وماذا ومظلوما من الظالم رجل له لحن ماذا القول عنده من البيان ما يكون سحرا ومن المظلوم رجل لا يكاد ماذا يفخي قولا فالظلم حقيقته في كلمة والظالم والمظلوم رجلان الاول عنده من البيان ما يكون سحرا والسان ما عنده من ظخر في القول لا يكاد يفقي ماذا قولا تطع بها الحقول وما مهنة المحامى مع الاعتذار تمام لطائفة لا للجميع إلا قائمة عليه على هذا صحيح تراه يرفع قامته في المحكمة وينسني صحيح ليبرئ رجلا وهو من عتات ماذا الإجرام من عتات الإجرام يرفع قامته وينسني ليغيب رجل وراء الخطبان ماذا مظلوما مظلوما آه إن ضاعت الحقوق في كلمة وأصبح المجتمع مجتمعا ظالما ليه يأتيني أحدكم ألحنوا إذا كان رسول الله يقول هذا فما بال قاضي هذا الزمان إذا <تصفيق> كان رسول الله المؤيد بالوحي يقول ألحنوا بالحجة وأنا بشر أقطع له فما باله قاضي هذا له هذا الزمان استودع نعم استودع الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشقه تمر فإن لم تجد قال فبكلمة طيبة الله كلمة طيبة حجاب حجاب فإن عجزت عن الصدقة وكلنا يعجز إلا من قليل فلست تعجز عن كلمة طيبة جعلها مقام الصدقة يبقى هي مقامها في الأجر والمثوبة فإذا كانت الصدقة ما أخبر الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن إلى سبعمائة ضعف أجرا فكأن الكلمة الطيبة ماذا إلى سبعمائة ضعف ماذا أجرا ومثوبة بما قال فإن لم تجد فبكلمة طيبة الحديث السالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن جلس مع أصحابه يوما فشم ريحا نتينة قال أتدرون ما هذه الريح ها؟ تسكم الأنوف فقالوا يا رسول الله ما ندري ما نعلم قال إنها ريح المغتابين ريح المغتابين شوف حتى الهواء هواء لوثوه بالغيبة وجعلوه ماذا لا يستنشق وإن ذهب الإنسان يستنشقه استنشقه عفناً ماذا نتنا فسد ماذا أغلق صدره وإن قال قائل فما بالنا لا نشمها اليوم والجواب من عند أئمتنا حتى لا يطلع علينا علماني فيقول طب يعني ما نشمها الآن ليه لأنها كسرت وعزمت فأصبحت الريح كلها لكن هناك في زمانهم كان الهواء طيبا فإذا هبت ريح الناتنا عرف أمرها لكن هنا الهواء كله ماذا كله غيبة الذي يجلس في دار الدباغين هل تراه يشكو من ريح الدباغي لا إنما اعتاد إيه اعتاد عليه وملأ صدره منه لكن إذا دخلت أنت لأول واهلة لا تطيق دخوله كذلك صارت الدنيا كدار الدباغين أو كتكاكين الدباغين من هذه الريحنتنا التي ملعوا بها مجتمعنا هداهم الله الحديث الكم الرابع قال رجل لرجل ابن السوداء طيب ماذا حقيقة هو ما هو ابن السوداء لكن لما قالها على وجه ماذا المعايرة والسب قال له انك امرؤ فيك ايه؟ جاهلية كان هذا ليس سلوكا ماذا للمسلم للسب ولا المعايرة ولا ولا استهزاء. والله ان الذي يستهزئ ينادي على نفسه بما قال المتنبي رحمه الله إذ قال إذا أتتك مزمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل عرف بنفسه أنه ماذا ذلك الإنسان المريض ليه الناقص الذي يشبع نقصه بماذا بالسخرية من الآخرين والاستهزاء بهم عرفتنا بنفسك من غير ما تعلم فانتبه شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك مروم فيك إيه جاهلين ما يكون ذلك خلقا لمسلم ذلك بعض السلف ابن جالس فسمع نباحة كلب قال له اغسى كلب ابن كلب قال له ما هذا ما هذا قال له يا ابتي أليس كلب ابن كلب قال له ولكن شرطه التحقيص شرطه عدم هو كلب ابن كلب لكن انقلتها على وجه التحقير ها؟ شوف. شوف تنزه حتى عن غيبة من عن غيبة الكلب واعتبر غيبة الكلب ماذا ها غيبة ويدفع الأب عن الكلب في هذا أرأيت ونحن اليوم لا حرمة إيه؟ حتى للعلماء سادات الأمة وكبار الأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الخامس يسكر غرفا في الجنة وكأنها غرف مخصوصة والخصوصية ماذا؟ شرف والخصوصية كمال يا رسول الله لمن هذه الغرف لمن هذه المكان السامية قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والنسئ الله شوف ألان الكلام سمن هذه الغرف وقرن بين هذا وماذا وأعظم العمل من قيام الليل ويطعم ولا يقرن بعظيم إلا ماذا إلا عظيم ولا يقرن بشريف إلا لمن وأهل العلم قالوا طيب الغرف لمن أتى هذه ثلاث ولا تكفي واحدة يعني عجز عن إطعام الطعام فألان الكلام وكلنا عاجز إلا من رحم الله والفقر عم وطم صحيح, صحيح. أو عجز عن قيام الليل والبدن يثقل وفي النهار ما في النهار مما أخبر الله فيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل حتى قال علم الله أن سيكون منكم مرضوا آخرون إلى آخر الآيات. فافاد علماء أنك تقول لصاحب الواحدة متى عجز عن ماذا عن الأخيرتين. فلمن ألان الكلام؟ وصدق أليس ربك كريما يجزي على ال على القليل بماذا بالكثير فقال بلدة طيبة وربناه ورب, ورب فور. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا سادسا. أن سأله رجل أي الأعمال أفضل فذكر له من الأعمال صلى على وقتها وكذا قال يا رسول الله فإن فإن فإن فإن قال له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يسلم الناس من لسانه كان هذه تساوي الخير له كله ما عجزت عن كل وجوه الخير التي ذكرت من صلاة على وقتها من كذا من كذا من كذا فأعلم أنك متى سلم الناس من لسانك كان لك من الأجرمان هؤلاء ولذا لما ذكر لهم رأتين تلك التي تصوم وتقوم وتؤذي جيرانها بلسانها قال في النار والثانية التي ما عندها كثير عمل ولكن سلم منها جيرانها ومن لسانها قال في الجنة قال في الجنة شوف ماذا تبلغ بك الكلمة الحديث الكم السابع يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمسك عليك لسانك أمسك عليك ماذا لسانك وفي الرواية الأخرى قال ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك وابكي عليه على خطيئتك الله هذه كلمات رائعة كأنك متى أمسكت لسانك عمل ماذا هملت عينك المعطلة وكلنا اشكي عطلة ايه عيني، وجمود الدمعة فيها فقال لك امسك لسانك تعمل ايه تعمل عينه ليسعك بيته هنا تمسك عليك لسانك بالعزلة صحيح وبقلة ايه الخلطة والمخلطة فاذا اخذت بالعزلة امسكت ايه لسانك فاذا امسكت عملت جوارحك ماذا المعطلة فاطوب لك ثم طوب كأن لسانك ماذا والذي الذي أفسد عليك ماذا جوارحك وعطلها عن وظيفتها فمتى أمسكته انطلقت هذه الأعضاء عملا ما تريد كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث السام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر خطايا بني آدم في ماذا في لسانه أكثر خطايا بني آدم شوف. مصيبة الإنسان في لسانه هي مصيبة المرأة فيه حتى كانت أكثر أهل النار وما مصيبة المرأة إلا في لسانها وفي الحديث أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج ولذا شوف المرأة بكلمة بكلمة يذهب دينها أن تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا إيه خيرا قط فيا ويل الذين سودوا صفحات ويا ويل الذين كتبوا كتبا في الضلاله وفي الكذب يا ويل الذين ملؤوا الدنيا ده المراه ذهبت للنار بايه بانها جحدت حق زوجها فين يوما من الدهر. مع معناها قالت ذلك بشيء من الحق ل اذا احسنت اليها الدهر ثم رأت منك ايه شيئا يعني شافت حاجه اغضبتها فلما غضبت انطلق لسانه وما رأيته منك خيرا لي فذهبت بهذه الكلمة الى ماذا الى النار اكثر خطايا ابن ادم في لسانه كما قال صلى الله عليه واله وسلم الحديث التاسع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان امرئ حتى يستقيم ايه؟ قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم إذا عرفت الطريق الاستقامة فين فلا تطلب الاستقامة في ركعات قبل أن تطلبها في ماذا؟ في لساني. ولا تنظر الاستقامة على أنها قيام ليل أو صيام نهار إنما حقيقة الاستقامة فين؟ في لسانك إن استقام لسانك استقام إيه؟ أمرك كله ولذا قال حتى يستقيم ماذا؟ عرفت فلزم يبقى, شوف عرفت يبقى كل الذي قلنا في جمعتنا السابقة في القلب موقوف على ما قلنا في جمعتنا هذه فين في اللسان فلو طلبت صلاح قلبك وسلامته فاعلم أن سلامته فين في اللسان بل يخبر في الحديث العاشر أن الأعضاء كلها تشكو زرب لساني وتقول له صبيحة كل يوم اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت ماذا اعوججنا عرفت أين الاستقامة في لسانك في لسانك تمسك فتصمت طويلة وإن تكلمت فليقل خيرا ولا تكسر الكلام بغير ماذا ذكر ربك سبحانه وتعالى ولا تتكلم بكلمة تعتذر عنها إيه؟ غدا وأحسن نفظة ومنطقا على وفق ما قال الله لا تقولوا إيه؟ راعنا وقولوا انظرنا كما سمعت خبر يوسف وإلى عشرية أخيرة مقالات ذهبية قال رجل الأحنف ابن قيس لئن قلت واحدة ها لا أقول أن عشرا أنت بس وإيه ارميني بس كلمة واحدة وأتلاقي عشرة فقال له الأحنف إن قلت أنت عشرا لم أقول أنا واحدة قلت أنت عشرا لم أقل أنا واحد فتأمل هذا الأحناف سيد العرب هذا العرف أحناف إمام المسلمين فإياك أن تفعل على وفق ما يقول بعضهم أنا مؤدب مع المؤدب وأليل الأدب معه ولا يقول هذا إلا للأدب ألا فلا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق فإجهل إنك ما زلت ساكتا فأنت مظلوم فإن تكلمت صرت ماذا ظالما فاستويتم فلا يكون لك الفضل عليه كما حصل الرجل أخذ إيه؟ يتكلم في أبي بكر وأبو بكر شاكت فلما رد عليه أبو بكر بعض قوله قام رسول الله فأبو بكر فاهم مغزى قيام النبي عليه الصلاة والسلام فجرى وراءه قال له يا أبا بكر ما زلت شاكتا فملك يرد تكلم انت ليه بقى هذي تكلم احسن من الملك ملك من السماء نزل يدفع عنك فما حاجتك أن تتكلم شوف فنزل من السماء يقول له ملك يدفع, يدفع عنك فلما تكلم خلاص تركك الملك وإياه وإيه؟ منك, منك إيه؟ إليه منك إليه شوف قال الرجل الأحنف لئن قلت عشرا لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا فقال له الأحنف ولئن قلت عشرا لا تسمع واحدة لا تسمع واحد. أبو الدرداء سمع امرأة كانت صليطة اللسان فقال لو كانت خرساء لكان أفضل يعني نحتمل خرسها ولا نحتمل صلاته والله لكان أفضل لها يوم القيام لو كانت خرساء بما تفعل هكذا تذهب نعمة اللسان بدلا من أن تكون نعمة اللسان نعمة الشكر ذا نعمة اللسان التي تؤدي حق الأعضاء كلها هتشكر الله الزايد؟ ولا تشكر إلا بنعمة هتحمد الله الزايد بنعمة اللسان فهي التي تؤدي عنك الشكر كله فكيف تكون نعمة اللسان هي مصيبة ده؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً, كفرا الكلمة الثالثة قال الفضيل بن عياض خفلتان تقسيان القلب الأولى كسرة الكلام والثانية كسرة الأكل عرفت شو؟ قسوة القلب جاءت منين؟ من كسرة... ولا يعني كسرة الكلام مطلقا إنما كسرة الكلام بغير إيه؟ بغير ذكر الله ولذا كان بعض السلف يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة يعني بغير ماذا؟ بغير ذكر الله ولذا فضح الله أو ضع أقوام فقال ومن الناس من يعجبك إيه؟ قوله فين؟ في الحياة الدنيا ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت لا يكسر الكلام إلا بماذا إلا بذكر الله كما سمعت يوسف جملة واحدة عند الحديث النفس وبراءة النفس وحق النفس ولكن عند كلامه عن الله عند الدعوة عند الشكر عند السناء تكلم وتكلم وتكلم حتى ملأ الدنيا كلاما بذكر ربي وهذه الكلمة رقم كم؟ الكلمة الخامسة الرابعة ماشي, ماشي الكلمة الرابعة يقول عمر رضي الله عنه من كسر كلامه كسر سقطه ومن كسر سقطه كسرت ذنوبه ومن كسرت ذنوبه سقط من إيه؟ من عين الناس شوف كسرت الكلام سقطة المرء في كانوا لا يطيلون المجالس يقولون اذا طالت المجالس كان للشيطان فيها ايه؟ آه نصيب كان للشيطان فيها نصيب ومن هنا كانت كلمات السلف ايه؟ محدودة، يكفيك بعضه قال صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم قد جوامع له كلم لا يكسر الكلام ولا يستزيدوا منه لأن كسرة الكلام ايه؟ شهوة ومن هنا قال المتكلم منتظر فتنة والساكت منتظر الرحمة المتكلم منتظر فتنة والساكت منتظر ماذا رحمة الكلمة الخامسة هذا أنص رضي الله عنه لما سوئل عن كسرة الكلام قال لا يكون ذلك إلا في النساء والضعفة يبدو صفة إيه؟ نسوية نعم وجابوا لها حقيقة علمية لأن المرأة في رأسها مركزان للكلام أما الرجل ففي رأسه مركز واحد كأن رجل إذا أكثر الكلام تشبه بمن بالنساء ضعف ليل إنه لا يلجم نفسه ضعيف وهذا أشد الضعف أن تضعف مع نفس الكلمة قال بعضهم لسلمان أو صني عايزنا وصية جامعة تنفعني ألو لا تتكلم هذه وصياتهم الجامعة لا تتكل، لا تنطق. هذه وصية سلمان لرجل، وما كانت إلا وصية جامع مانعة. لأن كل الخير ينطلق منين؟ فالصمت كما قلت لك درع حصينة. أصو في اللغة صموت أو الصمود هو الدرع الصمت سلامة. لم تزل سالما ما سكت. فإن تكلمت فإنما لك وإما إيه وإما عليك صحيح. الصمت فكرة. الصمت فكرة كما قال من اطال الصمت ماذا حسنت ايه فكرته او اختمرت فكرته الصمت سفينة نجاة من صمت ايه نجاة والدنيا دار ايه دار هلك نعم دار هلك فتأمل اوصني فقال ايه لا تتكلم الكلمة السابعة قال طاووس لساني كلب عقور متى أرسلته أكلني شوف اللسان عامل زي الكلب ليه العقور فلا تطلق العنانه إيه لا أحكم قيده لأن المصيبة أنه أول من يأكل يأكلك إيه يأكلك أنت إيه والله يأكلك أنت كما قال طاووس رحمه الله لساني كلب عقور متى أرسلته أكلني الكلمة السامنة الكلمة السامنة يقول عمر رضي الله عنه لا يعجبك من الرجل تنطنته وإنما الرجل من كف أذاه عن من عن الناس وإنما الرجل من كف أذاه عن الناس إذن فلا تنخدع بزخرف في القوت ولا تنخدع بعليم اللسان ويوشك علي من هذا أن يرد دقيق أمر الله بماذا بزخر في القول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة أسقطت حمل مرأة قال عليها غيرة غر يعني عشر دية تدفعها لأنها أسقطت حملة فإذا برجل يأتي بسجع الكهان يقول له كيف لا نطق ولا استهل ولا مش عارف ايه ولا طل قال له أسجع كسجع الكهان ترد أمر الله بهذا بلحن القول هذا ترده شوف ماذا فعلت كلمة بإنسان جاء يعارض أمر الله بزخر في القول ولحن اللسان ما علمت ما علمت الكلمة التاسعة تقول ما ندم حليم ولا ساكت يبقى الندم فين لأنك متى تكلمت خرجت الكلمة فإما لك وإما, إيه وإما عليك لكن الساكت لا يندم لأنه سالم ومن أقيل ما ندم حليم ولا ساكر وآخر كلمة وهي العاشرة يقول يزيد بن أبي حبيب المتكلم منتظر فتنة والساكت منتظر رحمة منتظر رحمة فتعالوا بلا نسكت بعد هذا ننتظر رحمة الله سبحانه وتعالى ليجمعنا لقاء قادم في الجمعة بعد القادمة ولكن أقول كلمة أخيرة عباد الله لا زال الخير منكم مرجوعا وقد بدأ التباشير الخير تهلل علينا بما يعني سبق أحد إخوانكم إلى تبرع إلى المستشفى إن شاء الله تبارك وتعالى وذلك مما كان قبل أيامنا قليلة فحسبه هذا الصبق أولا وأنه أول ماذا متبرع عباد الله وأما الكلمة الثانية فإن شاء الله تعالى في الجمعة بعد القادم لا الجمعة القادمة إنما التي ليها وهي الأول جمعة من رجب عقيبة صلاة الجمعة مباشرة إن شاء الله تعالى يعني تنطلق كافلة مباركة من هذا المسجد لزيارته المقابر زيارة شرعية اول الأمر وزيارة المقبرة التي إن شاء الله تعالى أنشئت وأقيمت وهي على وشك ماذا الإتمام والانتهاء لتروا بذلك ثمرة عملكم أو نفقتكم وقل اعملوا فستيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فأسأل الله أن يتقبل هذه النفقة ومن أراد أن يصحبنا إلى هذه الزيارة فليراجع الوالد الكريم الأستاذ عبد العزيز في هذا ليكون رفيقا لنا بإذن الله تبارك وتعالى شاهدا على هذا الخير شاهدا على هذا الخير مرسلا من قبل إخوانه في المسجد بإذن الله تبارك وتعالى وذلك في الجمعة الأولى من شهر الرقب بإذن الله تبارك وتعالى عقيب صلاة الجمعة وطبعا <تصفيق> نسبة لتبرع المستشفى فسوف نرجعه قليلا حتى يرى الناس المقبرة فتكون هذه المقبرة الشرعية التي اقيمت على شرع وهو شريعة اللحد ان شاء الله تبارك وتعالى وشريعة الشق فلكي ترى هذا بعينك ان شاء الله تبارك وتعالى فما رأيت ذلك انطلقت الدعوة المبركة من أجل التبرع لهذه المستشفى وأمر المستشفى لتعلموا أوقع من أمر المقبرة ولكن الخير منكم مأمول أبدا إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يجمعني على الخير عباد الله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم